نورهم كمذا مدنهم ತು ಕ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسهنا 5 boyo oh. والله سيع رحسام والله Say this. وَنُمَكْتُم بَعْضُهَا فَوْقَ بَ بعض وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كذنس ما بكي الذ ابو بالابص صدق الله ನಿಶ್ಯೂಪೋ ಆ uh -huh. What is ಒಂದು 1 2 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن さんこ ಅಂಕ Onga man la ne Ma ನಯೂರಿ ದ ب قلنا ب طهم ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ರಾಮ بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله فتنة لا تصيبن الذين ظلمون ಊಮ أَأَن يَعْتَنُ بِنَصْرِي وَرَزَقًا فُ <سؤال> <سؤال> ೂ ಅನ್ನಮ ಅಮಕುಮುಕುಮಿತ ಜ <altro> <Kristin za spreadsheet> <sum> <kisses fizer> اِذ يَمْكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذْهِقُوا بِمَا كَيْدُوا أَوْ يَنقُذُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ ಐರುಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೀಮ ما كان وصاناهم عن woman